يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حبيب حميم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضاء نزاعة للشواء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 خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذوهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدون، يوم يخوجون من الأجذاف سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون